غير المغضوب عليهم ولا الضالين فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجون اون فاجينا إلا اهله الا امراته الا من الغابر وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المؤذري قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى يرنا ما تشيكون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ايلاهم مع الله بل هم او معين جعل الارض ضرا و لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا لا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أيلهم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء ولر أيلهم مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الريبة. إلا الله وما يشعرون ايا لا يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها They arefunded And the people who were 78 shirt A housing Is the limeland What would we worry like? We عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكونوا في ضيق مما ينفرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم قل عسى أي يكون رد فلكوا بحض الذي تستحجلون وَإِنَّ ربك لذو فضل على الناس ولكن أَكْثَرَهُمْ لا يشكون. وَإِنَّ ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غَائِبَةٍ في السماء وَالْأَرْضِ إلا في كتاب مبين إِنَّ هذا الْقُرْآنَ يقص على بني إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الذي هم فيه يختلفون وَإِنَّهُ لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينه بحكمه وهو العزيز الأليم فتوكل على الله إِنَّكَ على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ايضا واللو اذا واللو مجبرين وما انت بهاد العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون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 غير المغضوب عَلَيْهِمْ ولا الضالين واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم, قال أكذبتم بآياتي ولم تحيقون ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ تَفَزَّعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ قُلِ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُدِيرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ آيَاتِهِ سَيُرِيكُمُ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا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 غير المغنوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آمين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 فالتقضه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرمة عين لي ولك لا تقتلوه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 لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون